بسم الله الرحمن الرحيم الاسلام راى كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد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 ويصدون عن سبيل الله ويبرونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد ارسلنا موسى بآياتنا ان اخرج قومك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 إذ أنجاكم من آل فرعون يسوبونكم شوء العذاب ويذبحون أبلاءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنه ولئن كفرتم إن عذابي لسديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا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 قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أدل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تفتدون تريدون أن عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبال عنيد من ورائه جهنم واستفته وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويثقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد مِنْ ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بمين ومن ورائه عذاب غليل مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد لاستدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء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 وَأَرْسَلَ رَسُولَ فَقَالَ الضعفاء لِلَّذِينَ إِنَّ كُنَّا لكم تبعا. فَهَلْ أنتم عنا من عَذَابِ الله من شيء؟ قال هداه الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أن صبرنا ما لنا من محيط وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وَمَا كَانَ لِيعَلَكُم مِن سُلبَّ إِلَّا أَنْ دَعَتُكُمْ فَفتَجَبَكُمْ لِي فَل تَلُمُون وَلُمُ أَنفُسَكُم فَل تَلُوهون وَلُمُ أَنفُتَكُم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 جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربي تحييتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة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 ومثل كلمة حبيسة كشجرة حبيسة نجتست من فوق الأرض من فوق الأرض ما لها من قرار.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 الم تر الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا واحلوا قومه دار يصلونها وبئس القرار قل تمتعوا فان مصيركم الى النار قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه وينفقون مما رزقناهم سرا وعالنيا وعلى ان قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء, ماء وأنزل من السماء ماء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 واتاكم من كل ما سالتموه وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها إن الإنسان لغلوم كفار جنو بني و بني و جنو بني ربي كَرهوا الله في ربنا إني اذ من ذريتي بواد غير ذي زرع غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ان يقيم الصلاه فجعل ايلها من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يسكون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في الثاني Zma. الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إِنَّ رَبِّي لسميع Słyszę, że nie ma wątpliwości co do tego, co się لا ما يؤخرهم اليوم تسخف فيه الأنصار مُحْتَعِينَ مُقَنِّعِي رُؤسِهم لا لا يُتَدَّ أنزل الناس يوم يأتيهم العذاب وأنزل الناس يوم يأتيهم العذاب فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونستبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من ذوان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 Szanowni كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَذُولَ مِنْهُ الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده إِنَّ الله يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرجول الله الواحد القهار يوم تبدل الأرض غير الأرض وَبَرَزُوهُ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارُ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ ترابيلهم في من قطران وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله ليجزي الله كل نفس ما كسبت الله ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا balan lillina li yunzaru bi Walia alamu ala mua ilamuai ib, Walia